قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا الصلاة من يوم الجمعة فساووا الى ذكر الله وذروا البني ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانشروا في الاضرب وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون